بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي يخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم من أول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله سَيَهُو وَقَذَفَ فِي قُلوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لعذبهم فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن اللَّهَ الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها, على أصولها فبإذن الله وليخزي الْفَاسِقِينَ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 إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أُخْرِجُوا من ديارهم وَأَمْوَالِهِمْ يبتغون يبتغون فضلا من الله وإضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين الدَّارَ الدار والإيمان من قبلهم يحبون يحبون من هادر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقشح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين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 لأنتم أشذ رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا من لا قرى محصنه او من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمدهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني, إني أخاط الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما